قال المؤلف وكره احرام قبل ميقات وبحج قبل اشرف قال وكره احرام قبل ميقات هنا قوله ميقات هذا الاصل فيه انه يشمل الميقات المكاني والميقات الزماني لكن المؤلف هنا اراد الميقات المكاني لماذا لانه قال بعد ذلك وبحج قبل اذكره والا لو قال وكره احرام قبل ميقاته لكفى لو استطر على هذا لكفى لان المواقيت عندنا قسمان مواقيت مكانيه ومواقيت زمانيه فيكون كراهيه الاحرام قبل الميقات يعني كراهه الاحرام قبل الميقات المكاني وقبل الميقات الزماني اما الميقات المكاني كان يحرم قبل ميقاته المحدد له فمثلا يحرم اهل المدينة من وسط المدينة لا يحرمون من ابيار علي قول المؤلف هنا انه انه يكره قول مؤلف انه يكره قبل ميقات وقال اخرون انه لا يكره وقال جماعة انه محرم لكن اوسط الاقوال هنا انه خلاف السنة وان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم الا, إلا من الميقات وما وضعت المواقيت الا للاحرام منها فالاولى والسنه الاحرام, الإحرام من الميقات واما قول بالتحريم فهذا لا اعلم له دليلا يجب الرجوع اليه واما الاحرام بالحج قبل اشهره فهذه ايضا مساله اختلافية منع منها بعض أهل العلم وقالوا إنه محرم ولا ينعقد فمن أحرم في يوم الثلاثين من رمضان بالحد فإنه لا ينعقد فيكون إحرامه بالحد حرام ولا ينعقد وأما على قول المؤلف هنا فإن إحرامه يكون صحيحا يكون, صحيح. يكون صحيحا منعقدا لكنه يكره لماذا يكره؟ أما الذين قالوا إنه محرم ولا ينعقد، فاستدلوا بقوله تعالى الحج اشهر معلومات فمن فرض فيه إن الحج فلا رفض فدل على أن فرض الحج لا يكون إلا بأسر الحج ويوم الثلاثين من رمضان لا يعد من اشهر الحج لا يعد من اشهر الحج وأما الذين أجازوا قالوا دليلنا في هذا قوله تعالى يسالونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج فجعلوا جميع اشهر السنه وقتا للإحرام بالحج لكنه يكره ولا تفعل افعال الحج الا في اشهره اما عقد الاحرام قبل اشهره فانه ينعقد لكن هذا القول ضعيف جدا وهو قول الحنابلة هنا وربما أجر إليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى واستنكر ذلك منه بعض المحققين وقالوا الآية لا تدل على الإنعقاب وإنما تدل على أن الأهل مواقيت الحج لفتباط بعضها ببعض وإلا بأشرف حجية معروفة شوال ودل الحجه ذو الحجه فإذا نقول القول الصحيح في الإحرام بالحد قبل أشهره أنه حرام ولا ينعقد حرام ولا ينعقد بل تكون عمرة لا علاقة لها بالحد ومثل هذا لو جاء رجل في يوم الثلاثين من رمضان وأحرم بعد العصر بالعمرة لكنه لم يؤديها إلا بعد غروب الشمس يعني في ليلة العيد فهذا يكون قد اعتمر عمرة في رمضان. أه؟ جاءت ان كانت الليله عيد, عيد فهنا العبره العبره هنا بالاداء وليس وليس بالاحرام بالاداء وليس بالإحرام. إذن تحديد الوقت هذا له له أتره، له اثره